أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الآفال قل الآفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.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 اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْوُهُّمُ الْأَدْبَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ جَهْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخاخون لا خافون أي تحطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم يلتقى الجمعان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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيت في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور.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 فَأُفَاهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنْ نَاصَفْنَا نَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وأعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 النبي يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وَإِنَّ يكن مِنْكُمْ مِئَةً يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُثْقِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانه فلقد خان الله من قبل فامكن منهم